وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وان ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم وهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله أحدا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 وَأَنَّ منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق قددا وأنا ظلمنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما تمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يقاف ضخسا ولا رهقا وَأَنَّ منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولئك تحرا وشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الصديقة لأسطيناهم ماء غدقا بنفس لهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل انما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 إلا من اغتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه وصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا